ق ا ل الشيخ رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى إ ن ك لا تهدي من أ ح ب ب ت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أ ع ل م بالمهتدين وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أ ب ي ه قال لما حضرت أ ب ا طالب ا ل و ف ا ة جاءه رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم وعنده عبد الله بن أ ب ي أ م ي ة و أ ب و جهل فقال له يا عم قل لا إ ل ه الا الله ك ل م ة أ ح ا ج لك بها عند الله ف ق ا ل له أ ت ر غ ب عن م ل ة عبد المطلب ف أ ع ا د عليه النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم ف أ ع ا د ا فكان آ خ ر ما قال هو على م ل ة عبد المطلب و أ ب ى ان يقول لا إ ل ه إ ل ا الله فقال النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم لاستغفرن لك ما لم أ ن ه عنك ف أ ن ز ل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آ م ن و ا أ ن يستغفروا للمشركين و أ ن ز ل الله في أ ب ي طالب إ ن ك لا تهدي من أ ح ب ب ت ولكن الله يهدي من يشاء بسم رب الأنبياء نبينا وصحبه والسلام والمرسلين الرحمن الرحيم الحمد العالمين محمد أجمعين الله والصلاة الآية الكريمة لله على وعلى آله هذه أشرف والتي سمعتم ويقول تبارك وتعالى انك لا تهدي من أ ح ب ب ت وهي نزلت في موت أ ب ي طالب على كفره وهذا الحديث الصحيح وهو في الصحيحين أ ي في البخاري ومسلم يبين تلك ا ل م ح ا و ر ة التي حدثت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو عمه إ ل ى ا ل ج ن ة و أ ب و جهل وعبد الله بن أ ب ي أ م ي ة يدعوانه إ ل ى النار رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمه يا عم قل لا إ ل ه إ ل ا الله ك ل م ة ح ا ج لك بها عند الله فقال أ ب و جهل يا أ خ ي أ ن ا في الدرس والناس ج ل س ي ن تبغى تسمع تتفضل مع ا ل س ل ا م ة و قال له يا عم قل لا إ ل ه إ ل ا الله ك ل م ة أ ح ا ج لك بها عند الله فقال له أ ي أ ب و جهل و عبد الله بن أ ب ي أ م ي ة أ ت ر غ ب عن م ل ة عبد المطلب و م ل ة عبد المطلب هي الشرك فاعاد ر س و ل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عليه م ر ة أ خ ر ى ف أ ع ا د الاثنين أ ي ض ا كذلك فكان آ خ ر كلامه أ ن ه على م ل ة عبد المطلب و أ ب ى أ ن يقول لا إ ل ه إ ل ا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم لجفقه على عمه وحرصه عليه أ ي على هدايته ل أ ن ه كان يحميه ولم يستطع الكفار من قريش أ ن ينالوا منه في ح ي ا ة أ ب ي طالب فقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لاستغفرن لا لك ما لم أ ن ه ى عنك الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال س أ س ت غ ف ر لك إ ل ا أ ن ي أ ت ي نهي من الله عز وجل ينهاني عن الاستغفار ف أ ن ز ل الله هذه ا ل آ ي ة التي سمعتم ما كان للنبي والذين آ م ن و ا أ ن ي س ت غ ف ر للمشركين ولو ك ا ن أ و ل ي ق ر ب ى ا ل آ ي ة وانزل في ق ص ة أ ب ي طالب خ ا ص ة إ ن ك لا تهدي من أ ح ب ب ت ولكن الله يهدي من يشاء هذه ا ل ه د ا ي ة ا ل م ن ف ي ة إ ن ك لا تهدي من أ ح ب ب ت ه ي ه د ا ي ة التوفيق ل أ ن ا ل ه د ا ي ة تنقسم الى قسمين ه د ا ي ة د ل ا ل ة وبيان أ ي أ ن تهدي ا ل إ ن س ا ن تدله على الطريق الصحيح ترشده إ ل ي ه فهذه كل واحد يملكها ورسول الله صلى الله عليه وسلم حرص على عمه وهداه إ ل ى الصراط المستقيم ودله عليه ولكن لا يستطيع أ ن يزرع ذلك في قلبه وهذه ا ل آ ي ة ا ل ع ظ ي م ة تبين ح ك م ة الله عز وجل ح ك م ة من الله عز وجل يبين بها على ان النبي, عليه الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أ ف ض ل خلق الله عز وجل لا يستطيع أن يهدي عمه ل ان يستطيع أ يهدي عمه ل أ ن ه حرص على ذلك ولكن لم يوفق الله عز وجل عمه أ ب ي طالب ل أ ن يقول لا إ ل ه إ ل ا الله وكان أ ب و جهل وعبد الله بن أ ب و ي ه يعرفان معنى هذه الكلمه ل أ ن ه م يعلمان أ ن ه لو قال لا إ ل ه إ ل ا الله هدم الشرك كله وترك م ن ه عبد المطلب ل أ ن في تلك ا ل ف ت ر ة في م ك ة لا يطلب من ا ل إ ن س ا ن إ ل ا أ ن يقول لا إ ل ه إ ل ا الله محمد رسول الله لا تطلب منه لا ص ل ا ة ولا ز ك ا ة ولا حج ولا جهاد ولا أ ي عمل من ا ل أ ع م ا ل إ ن م انما يقول ي وهم و لا إله إلا الله ل م ع ن ق ل لا إله إلا الله لا يقول م ك ن أن ي ت ع ل ب ا ل أ ي ا بأصحاب ا ء لا ق ب ب و ر ل أ ص ن اله م خ ا ما ص لأن ل في إ إ ل الا ا ل ه وهذه ل ل آ ه الله ك ث ي ر ا م ع ب و د ة ي ت ر ك ن ف ح ك م ة الله عز وجل تبين للناس على أ ن ه لا يمكن ل أ ح د من ا ل أ و ل ي ا ء من الصالحين ممن يدعو لهم ا ل و ل ا ي ة على أ ن ي ن ف ع أ ح د ا في هذه الدنيا دون الله عز وجل أ ي إ ذ ا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينفع عمه وقد دعاه وامتنع ان يقول لا إ ل ه إ ل ا الله فكيف ي أ ت ي إ ن س ا ن آ خ ر يمكن أ ن يهدي الناس و أ ن يدخلهم ن وأن ف ع ه م ا ل ج ن ة هذا لا يمكن فرسول الله صلى الله عليه و سلم لحرصه على عمه عمل كل ما يستطيع عمله و لهذا قال أ ب و طالب نفسه لولا أ ن تعيرني نساء قريش بها ل أ ق ر ر ت بها عينك ويقول ولقد علمت ان دين محمد من خير اديان البريه دينا وهو يعرف أ ن محمد صادق و أ ن دينه الذي هي به الحق و لكن القلوب بيد الله عز و جل ف ح ك م ة الله دلت على ذلك وهذا يعطي العاقل على أ ن من كان دون النبي صلى الله عليه و سلم لا يمكن أ ن يكون بيده شيء و رسول الله صلى الله عليه و سلم مع حرصي على عمه ثم قال لاستغفرن لا ا لك ولكن الله عز وجل نهاه عن ذلك قبل قليل س أ ل ن ي سائل من ا ل إ خ و ة ويقول كنت عند البقيع أ و ذهبت للبقيع ي ا فوجدت ج م ا ع ة يدعون الموتى ويطلبون منهم ا ل ش ف ا ع ة فقلت لهم هذا ما يجوز فقالوا لا نحن نتقرب بهم الى الله, نتجرب بهم إلى الله ثم لبسوا عليه بكلام قالوا أ ن الشهيد يشفع في سبعين من, أهل من قرابته فهم هذا التلبيس نريد أ ن نبينهم الشهداء يشفعون ولكن متى يشفعون يشفعونهم في قبورهم لا وسمعتم البارح في حديث ا ل ش ف ا ع ة أ ن ر س و ل صلى الله عليه وسلم حينما جاءه الناس بعد أ ن ذهبوا إ ل ى آ د م و إ ل ى نوح و إ ل ى إ ب ر ا ه ي م واعتذروا أ ي أ ن شفاعتهم هم احياء بعد أ ن بعثهم الله عز و جل فجاءوا إ ل ي ه م حتى يطلبوا من الله عز و جل أ ن يقضي بينهم ما جاءهم هم موتى و كذلك الشهيد يوم ا ل ق ي ا م ة يشفع لكن ما يشفع الان هو في قبره ا ل آ ن مات ليس بيده شيء فهذا تلبيس يلبسون به على العوام حتى يدخلون في الشرك بالله عز وجل والله عز وجل قال ربكم ادعوني استجب لكم إ ن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ف ا ل ش ف ا ع ة من ا ل أ ن ب ي ا ء ومن الشهداء ص ا ا ل ل ح ي ن ومن يوم ا ل ق ي ا م ة بعد أ ن يسيروا احياء بعد أ ن يبعثهم الله عز وجل ولهذا لما جاءوا إ ل ى آ د م اعتذر لو كان في قبره كيف يعتذر إ ن ك لا تسمع الموتى ج ا ء و ا إ ل ى نوح و طلبوا منه أ ن يشفع لهم فاعتذر و ج ا ء و ا إ ل ى إ ب ر ا ه ي م و طلبوا منه فاعتذر و ج ا ء و ا إ ل ى عيسى فطلبوا منه فاعتذر و لم يذكر له ذنبا ثم ج ا ء و ا إ ل ى محمد صلى الله عليه و سلم فقال أ ن ا لها ثم جاء و سيد بين يدي ربه حتى طالبك السجود و فتح الله عليه من المحامد و الثناء على الله ثم بعد ذلك قال له ارفع ر أ س ك واشفع تشفع إ ذ ن ا ل ش ف ا ع ة من ا ل أ ن ب ي ا ء ومن الصالحين تكون منهم حين يبعثون يوم ا ل ق ي ا م ة ي ي س ر و اما أحياء أ تذهب ا ل آ ن إ ل ى ق ب و ل ه م وتدعوهم وتطلب منهم ما لا يطلب الا من الله فهم لا يقدرون على ذلك كل مرين م ب ا كسبت ر ه ي ن ة كل نفس بما كسبت ر ه ي ن ة لا يستطيع ثم ا ل آ ي ة ا ل ب ا ر ح ة التي سمعتم وينبغي لكل مسلم أ ن يتفطن فيها وهي آ ي ة س و ر ة سبع حينما أ خ ب ر الله عز وجل ق ان ل إ الذين تدعون من دون الله لا يملكون مثقال ذ ر ة في السماوات ولا في ا ل أ ر ض يعني ليس لهم شيء يختصون به ملكا لهم مما في السماوات ومما في ا ل أ ر ض هناك وهم قد يتوهم إ ن س ا ن ان يقول لهؤلاء الاولياء شراكه مع الله يمكن ي ك و ن لهم شراكه ما لهم ملك مستقل لكن ي ك و ن ش ر ك ا قال الله عز وجل وما لهم وما لهم فيهما من شرك وما فيهما من ما لهم في السماوات والارض من شرك يبقى وهم آ خ ر وهو انهم ممكن ان يساعدون يساعدون الله عز وجل قال وما منهم من ظهير وهي يعني مساعد ب ق ى ا ل ش ف ا ع ة التي يتعلقون بها ف أ خ ب ر الله عز وجل أ ن ا ل ش ف ا ع ة لا تكون عنده إ ل ا لمن أ ذ ن له فرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء, واستاذن. جاء وسيد ا ت ا ذ جاء و س بين يدي ربه السجود الطويل حتى ق ي ل له ارفع ر أ س ك واشفع تشفع إ ذ ن المشركون هذه ا ل آ ي ة قطعت جميع الوسائل التي يتوسلون بها إ ل ى الشرك ب أ ن يدعو غير الله و يطلب منهم ما لا يطلب إ ل ا من الله عز و جل و هذا الحديث كما سمعنا فيه هذه ا ل ق ص ة ا ل و ا ض ح ة و هو أ ن أ ب ا طالب كان على كفره و طلب منه ر س و ل عليه ا ل ص ل ا ة و السلام أ ن يقول لا إ ل ه إ ل ا الله و لكن امتنع و كان عنده أ ب و جهل و هذا أ ي ض ا يبين ا ل إ ن س ا ن أ ن يبتعد عن أ ه ل السوء أ ه ل السوء ل أ ن أ ب ا جهل كافر فكان مع أ ب ي طالب وحرص على أ ن يموت على دينه ومات على دينه كذلك أ ب و جهل قتل كافرا في غ ض و ة بدر أ م ا الثاني عبد المبدا بن أ م ي ه ف أ س ل م من الله عليه ب ا ل إ س ل ا م فهده ا الله عز وجل فالشهد ا من هذا على أ ن ه إ ذ ا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينفع عمه و أ ن ا ل ه د ا ي ة كلها بيد الله فيجب على المسلم أ ن يتوجه بكل أ ع م ا ل ه لله عز وجل امن يجيب ا ل م ط ر إ ذ ا دعاه وان يكشف السوء كل ذلك ا ل إ ج ا ب ة لا تكون إ ل ا من الله عز وجل